واصلها القلب فعالج داءه وحش بمرهم التقى سوداءه وأصلها القلب وحش بمرهم سوداءه صلاحه صلاحها لمن نظر والضد بالضد كما جاء في الخبر واصل داء القلب حب العاجله فانبذه واحتفل لامر الاجله